بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سهود وعاد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 فَتَرَى قَوْمًا فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ أَفِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَا بِالخَاطِئِ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 وشقة السماء فهي يوم إذ هو هيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية Yoma izin tegrudon, yoma izin tegrudon, la takhfa min kum khafian, faamma man auki kitabahu تابية. إني ظلنت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية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 كتابيا ولما ادري ما في سامر يا لتركه لتضيا ما غفنا عني من هلن علن ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فسلوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، ليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا.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 riram ma tzakkarun tansirum mir rabbil alamin walau taqawwa alaina ba'd al aqawil la minhu bil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 Hasyratun pada kafirin, wahai, Innuhu lapak al-yaqin, fasabih bismillahilladzim.